باب في سكن الشام قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني, قال حدثني أبي عن قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ستكون هجرة بعد هجرة فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم أرضوهم تقدرهم نفس, الرح... نفس الرحمة نفس الله وتحشرهم النار مع القرادة والخنازير. نعم ف... نعم. نه... نه... نه... نه... ثم رد أبو داود باب باب فضل... في سكن الشام باب في سكن الشام يعني, يعني ذكر شيء مما ورد في سكن الشام وأن يعني في ذلك فضل وقد ورد فيه شيء لان الاحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعلوم أن الشام يعني في آخر الزمان الناس يعني يحشرون إليها ويعني ينزل عيسى بن مريم هناك ويكون المهدي الذي يخرج في آخر الزمان هناك ويصلي خلفه عيسى بن مريم في بيت المقدس وأنه يخرج أي عيسى بن مريم ويجد الدجال بباب لد فيقتله ويريهم دمه بحربته صلى الله عليه وسلم وكذلك يعني تاتي أجوجي ما ماجوج الى هناك ويهلكهم الله عز وجل و الناس يحشرون يعني في اخر الزمان الى الشام فورد حديث منها ما اورده المصنفون ورد حديث, حديث عبد الله بن عمرو حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنهما قال صلى الله عليه وسلم ستكون هجرة بعد هجرة. ستكون هجرة بعد هجرة. نعم. فخيار أهل الأرض ألزمهم مهاجر إبراهيم. فخيار أهل الأرض مهاجر إبراهيم. الذي هو الشام. الذي هو بلاد الشام. نعم. ويبقى في الأرض شرار أهلها. ويبقى في الأرض شرار أهلها. يعني في آخر الزمان. ويبقى في الأرض شرار أهلها تلفظهم؟ أرضوهم. نعم. تلفظهم أرضوهم تلفظهم أرضوهم تلفظهم أرضوهم يعني آآ آآ آآ يكونون يعني آآ آآ شرار تلفظهم الأرض نعم تقدرهم نفس الله قال تقدرهم نفس الله يعني أن الله تعالى يكرههم أن الله تعالى يكرههم نعم وتحشرهم النار مع القرده والخنازير وتحشرهم النار مع والخنازير تحشرهم النار التي تحصل لهم مع القرده مع والخنازير نعم. نفس الله نفس الله هذا يعني ال قالوا المراد به يعني الله ان الله تعالى يكرههم لان المقصود به الذات ومعلوم ان الله عز وجل جاء يعني, يعني ذكر النفس مضافة إليه في القرآن أقول جاءت النفس مضافة إليه في القرآن وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني وتأتي يراد بها الذات المقصود ذلك يقدرهم الله والحديث يعني فيه كلام من جهاد شارب الحوشب الذي هو أحد الرواة والألباني ضعفه هنا ولكنه حسنه في يعني بعض المواضع يعني ل... لبعض الشواهد نعم قال حدثنا عبيد الله بن عمر عبيد الله بن عمر القواريري ثقة البخاري ومسلم ودود النسائي البخاري ومسلم ودود النسائي عن معاذ بن هشام عن معاذ بن هشام ابن ابي عبد الله الدستوائي صدوق... ثقة صدوق ربما واهم صدوق ربما خليل اصحاب السته عن أبيه عن ابي هشام بن ابي عبد الله ثقة خرج اصحاب بالستة عن قتاده عن قتاده من دعم السدوسي البصري ثقة أخرج أصحاب السنة عن شهر بن حوشب عن شهر بن حوشب وهو صدوق كثير الإرسال والأوهام كثير الإرسال والأوهام أخرج كثير البخاري أن المفرد مسلم أصحاب البخاري أن المفرد مسلم اصحاب السنة أنا عبد الله بن عمرو أنا عبد الله بن عمرو بن العاص وقد مر ذكره وفيه قتاده وروايته في وفيه شهر بن حوشب الذي هو كثير الأوهام